فوق الكل يا مصر, يا مصر فوق الكل يا مصر, يا مصر فوق الكل يا مصر واسمك عندي ساوي كتير واللي يحبك احبه قلبي يحبك احبه حبك أحبه وما فكرش أنا في اللي يغير يعني يا مصر وعدي على اللي بيحصل ده وخطير بنت كبيرة وكل كبير الناس بتبص عليه يعني يا علي مصر وعدي اشهاد يا زمان اول شعب بنى الارض حضارة في احلى مكان فانت عملتي باصلك فانت عملتي باصلك بنت عملتي باصلك, بأصلك اصلك كله دين ودماء نعلي يا مصر وعدتي اللي بيحصل ده وربي فانت كبيرة وكل كبير الناس بتقصع نوفي يا مصر وعدي يا مصر وعدي يا مصر وعدي اصعب من ده وبتعدي يا علي يا مصر وعدى اللي بيحصل طخ في انت كبيره وكل كتير الناس بتبص عليك يا علي يا مصر وعدى على القلب دعلي يا مصر وعدي على اللي بيحصل دوخاتي بنتي كبير وكل كبير الناسelltبص علي دعلي يا مصر وعدي على اللي بيحصل دوخاتي بنتي كبير وكل كبير الناس تبص علي دعلي يا مصر وعدي على اللي بيحصل دوخاتي